شیفان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البدل والبقر ورزقناهم من الطيبات وفقر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البحر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضل وَ قلَ ق يوم ندعو كل ناس فَمَن فمن أوتي كتابا بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم ولا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ ولقد بَنِي بني آدم وحملناهم في البل والبحر ورزقناهم من الطيب ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الضيبات وفضلناهم على كثير من đau tâm tâm يا من ادعو كلنا نس في ايمان Siquita bao me vi vi va olar e que وَمَنْ كَانَ فِيهَا ذِي أَعْمَى فَهُوَ فِي وَإِنْ كَادُوا لَيَغْتِنُونَكَ عَنِ اللَّكِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِ اذو قليل لا لا فَنَا كَذَا قَدْ كُنْتَ تَتْرُكُنَ إِلَيَّ وَلَوْ لَا أَنْفَبَتْ لَنَاكَ لَقَدْ كِدَ تَرُّكَنُ دیدون وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليطرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إذا أرسلنا قبلك وَمِنَ اللَّيْنِ فَتَعَتْ جَدْكِهِ نَافِلَةً لَكَ رَبُّكَ وقر ربي أدخلني مدققاً صدق وأخرجني مفرجاً صدق وجعلني من الذين كسل طال نصير. وقهروا في <تصفيق> ادم كل مدخل وخوكم ذو طیلام نذو الله وقل جاء وننزل من القرآن ما هو شفاق ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا صدق الله